121. تجري من تحتها الأنهار 122. ذلك الفوز الكبير 123. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد 125. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد